بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم اكان للناس عجبا ان اوحينا الى رجل منهم ان انذر الناس ان انذر الناس وبشر الذين امنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم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 ليجزي الذين آمنوا ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقصد والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب وعذاب أليم بما كانوا يكفرون.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 وَطَمْأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عن آيَاتِنَا غَافِلُونَ أُولَئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بايمانهم تجري تجري من تحتهم الانهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين ولو يعجل الله للناس الشر واستعجالهم بالخير لا قضي إليهم, لا قضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائبا فلما فلما كشفنا عنه ضره مر وكأن لم يدعنا إلى ضر مسه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 وإذا تتل عليهم آياتنا بيانات، قال, قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن، غير هذا أو بدل، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. ان اتبع الا ما يوحى الي اني اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا ادراكم به ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبل افلا تعقلون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 وإذا اذقنا الناس رحمه من بعد ضراء مستهم إذا لهم, اذا لهم مكر في اياتنا قل الله اسرع مكرا ان رسلنا يكتبون ما تنكرون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 يا ايها الناس انما بغيكم على انفسكم متاع متاع الحياه الدنيا ثم الينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون انما مثل الحياه الدنيا كما ان انزلناه من السماء فاختلط فاختلط به نبات الارض مما ياكل الناس والانعام حتى حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن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 كأنما اغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا ثم نقول للذين اشركوا مكانكم انتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كُنتُمْ ما كونتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبنو كل نفس ما أسلفت وردوا الى الله مولاهم الحق وضل عنهم, وضل عنهم ما كانوا يفترون قل من يرزقكم من السماء والارض ام من يملك السمع والابصار ومن يخرج ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الْأَمْرَ فسيقولون الله فقل أَفَلَا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إِلَّا الضلال فأنا تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون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 أَمَّا لَا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدَى فما لكم, فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنَّا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 أم يقولون افتراه قل فأتوا, قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من, استطعتم وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين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 قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعض الذين عدّهم أو نتوفينك, أو نتوفّيّنك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمّة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضر ولا نفع إلا, إلا ما شاء الله لكل امه أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة, فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون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 ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون هل تجزون الا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك احق هو قل اي وربي انه لحق انه لحق وما انتم بمعجزين ولو ان لكل نفس ظلمت ما في الارض لافتدت به واسقوا الندامه لما راوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والارض ألا إن وعد الله حق ولكن, ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء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 قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل آي الله أذن لكم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 وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا, إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا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 ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء ان يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون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 قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم, ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون واتن عليهم نبأ موح إِذْ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري وتذكيري بايات الله فعلى الله توكلت فاجمعوا فاجمعوا امركم وشركاءكم ثم لا يكن امركم عليكم غمه ثم اقضوا الي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 فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وجعلناهم خلائف واغرقنا الذين كذبوا باياتنا فانظر فانظر كيف كان عاقبه المنذرين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 وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ موسى مَا جئتم بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ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 وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة, زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا, ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشتد على قلوبهم فلا, فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم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 قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو, بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدلك لتكون لمن خلفك آية وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الناس عن آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ ورزقناهم, ورزقناهم من الطيبات فما مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا العلم فَمَا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ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 لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بايات الله فتكون فتكون من الخاسرين ان الذين حقت عليهم كلمه ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل ايه حتى حتى يروا العذاب الالم فلولا كانت قريه امنت فنفعها ايمانها الا الا قوم يونس لما امنوا كشفنا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 وَإِنْ يمسسك اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ بَل كاشف هو كَاشِفُهُ يردك بخير فلا بِخَيْرٍ فَلَا يصيب لِفَضْلِهِ من يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ